وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ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 فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ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 لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْفِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدق بما تأمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين إنك فيناك المستهزئين